وجوه يومئذ ناظرة، وجوه إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باصرة، تظن أي يفعل بها فاقرة؟ تظن أن يفعل بها فاقره كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق ربك ربك فلا صدق ولا صلى, فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذبه وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى, أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أي يترك سدى أيحسب الإنسان أي يترك سدا؟ ألم يكن من ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي